اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ وَإِن يَرَوْا آيَتَيْنِ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ هي مزدجر حكمه بالغه فما تغني النظم فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء انكم خشع الابصارهم خشع الابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم كانهم جراد دانش مطيعين الى الدعا يقول الكافرون هذا يوم عسد كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا وعبدنا وقالوا وقالوا مجنون وزوجت فدعا ربهم أني مخلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على قد قد وحملناه على ذات الواح ومدس تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها ايه فهل من متك فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متك كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نفس مستمر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 كلُّ شِْلبِم مُحتطَو فَن دَوْ صاحبَهُ فَن دَوْ الصاحِبَهُم فَتَعَطَ فَعَقَ فَكَييفَكَانَعَذا ب وَلُذُ إِا أَسَلَّ عَلَهِم صَيحَةَ واحدَةَ فكانوا فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم نوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ وَطَشَّتْ لَهُمْ فَتَمَارُبِ النُّذُرِ وَلَقَدْ تَرَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَقَمَسْنَا اذُقوا عذابي ونذقوا ولقد صدحهم بكره عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذقوا ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر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 أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر فل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ان المجرمين في ضلال وسع يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقم ذوقوا مس سقم انا كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحدا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالقصر ولقد أهلكنا أشياء كَهَل مِمُذَكِّر وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّمُرِّ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقَرّ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِيمَا طَعَامُ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِر